وما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار ولقى السماوات والأرض بالحق يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يدري لاجل مسمى ألا هو العزيز الغفار فَلَقَّوْاْكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا ذُو دَهَاءٍ وَأَنْزَلْنَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُوكُمْ فِي بُطُونِهُمْ مَهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتِي ثَلَاثٌ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 امن هو خالف اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب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 لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتمبوا الطاوة أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبسر عباد الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليني كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار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 فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حقاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره لِلْإِسْلَامِ فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ظلال مبين الله نزل أَحْسَنَ الحديث كتابا متشابها مثالية تقشعروا منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تلين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 وقيل للظالمين ذلك ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العلاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 يُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أسوَأَ الَّذِي يَعْمَلُ وَيَدْرِيَهُمْ أَجْرَهُ بِأَحْتَلِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِ مَعْبِدَهُ وَيُخَوِّفُنَّكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَن يُضْلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ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 قل افرايتم ما تبعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون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 ان تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين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 والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاترون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد نوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحدطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكم من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مقويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإلى هم قيام ينظرون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 قالوا بلى ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها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 تَفِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بِهِ بَهُوَ وَقِيلَ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين